ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن نَّشْرِكٍ وَلَن أَعْجَبَكُم أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون